Mabkike ya tarrar Ya remzal iba Mabkike ya يا حيدر فاجئك لا واعله روع نعيم صعب الله من الشام هذا مصغاتي يا حيدر فاجئك لا واعله روع نعيم يا واسف صيد دعم يا واسفد يا بك صيد دعم يهمي يلوى لي مدمع حزم يا عين يا عيد عن فسكوبة نبكيك يا سر سالم ها انا في مول البيت الشاعر ابو ايمن الاحسائي بالخدمه بالخدمه راتي يا حادر فاجد لا وعنا روعنا انسى ضيت يا علي يا علي يا علي يا حادر فيك لا اوعله روع لا ينسى بك اوعله يا وصفيا عندك فداعني يهمي ليانوا في كوابل بك يا كرار يا رمزال نبكيك يا كرار يا نبكيك يا طه يا زينب من صعب ها ما شبك حبيبي مأجور حبيبي مأجور ان شاء الله اجرك على علي من شاء الله هرمك بأي مؤلجي شابك حبيبي حبيبي ظلت ايت عمك تتألف تهد من نبكيك يا امي تهدى وضيق جيت الهم لاك مين يا كار يا يا علي يا علي <تصفيق> يلي ما تيممت إسيامك واسفى الطاغ صواب هامك يلي ما تيممت إسيامك واسفى الطاغ صواب هامك وابجار جئت على م وبجرحك زادت على م وبلهوعتي الحب يا ما يشعلن ناري اللي بقلب وين اشتعره والله اللي ناري اللي بقلب وين اشتعره نار الباب ناري الباب يا زهراء يا زهراء امراتك نار الباب و نار الطابر محظومة و كيسر شيء جبر محظومة بارك الله بارك الله إن شاء الله محظومة و شيء جبر محظومة و كيسر تعمل للمجتبان يبكيك يا شرر يا غزل الله لا يكبر شرر <تصفيق> shay yaqaym ala duvlay ولمي احرقي دمعي سيله مو بس انا وياك ولمي يا سيد الأكوان بيت ناس الغضان نبكيك يا كرار يا غنزل نبكيك يا كرار يا عايمه على يا ضربي العالمه بويا شيخ بويا هاي الليل يا عايمه على ما قول بويا يا سيدا أكوان بت ناس الغبان بكيك يا كرار يا رجل ان شاء الله بارك الله بالنسان بارك الله بالنسان اجرق على زينة بالكبرى ان شاء الله مقضيح حوائجكم دنيا وآخرة